non dut anaola gizartean Mohammed Zorru ده المقصود الله جميل ده بنقول المقصود اللفظه المعرفه شي ما انتش بقول ان تقاولناها مقصوره بكسره مقدره انا عم بظاهرها الحكايه لا متجاور الا يبقى هم الاكبر خلاص عشان في نفس المجلس يعني إن كان باب لاصطلاح بس ما عرفوش اصطلاح إنما هي كلا هما ما عرفش بقى هل يصطلحوا على هذا ولا لا ما ذكرش النوى وحاجة يعني مجتمعين جميعا يعني مجتمعين شوفها وقلنا عليه كالنوع الحجل وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد القموي وقال حدثني أبي حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن, ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردته عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله هنا طبعا سأل أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويدي وبيسأل عن الإسلام والإسلام مصدر ومن سلم ده على ذات بإزاي الإجابة عن المعنى بالذات إسلام الزد ها؟ يسأل عن إسلام اسلام الذات قال من سلم المسلمون ولكن البر من اامن يعني ايه يعني كيف يعني يتفق الاخبار عن المعنى بالذات أن, أن تكون الذات كذلك أن توصف بهذا أن تفعل هذا أن يكون شأنها كذلك يعني حاجة زي كده الناس المسلمون المسلمون اهم والكفار الناس مهتمين ان يسلموا او ما يسلموش قوي يعني لا من ناحيه ان يسلبهم من المسلمون لهم حرمه اما الكفار فليس لهم حرمه في الاصل ولكن يكتسبون بالعهد أو بالذمة أو بالأمان أو نحو هذا فطبعا أنما المسلمين يعني في الغالب أو في الأصل في الأصل هم لا بد أن يسلموا حكما يعني يعني مؤمنين حكما في الأصل ويتفاع يعني يتفرع أو يحدث على الأصل تغير بالجناية التي تستدعي للعقوبة وكذلك الكفار في الأصل ليس لهم حرمة إنما يرد عليهم ما يعطيهم الحرمة فالظاهر أن هذا على الأصل والله أعلم انتهى الباب المرة القديمة ان شاء الله باب بيان خصال من اتصف بهن بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان من يعرب من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان جمله نعت للخصال كده اه وصفه من هي الوصفه من الصفات لا الجمله كلها من هي اللي مين اللي قال كثير ايو يعني مين اللي قال تبطول المفروض يعني حد قال من النحاة الشيك إبراهيم خلاص سافر طيب أجيلكم ما, ما حدش جاي لكم وكانه مداش لحد هو قال لي انه اتفق مع الشيخ حسن عبيده يديكم المادة اللي هي التفسير اللغوي مش حشية الصاوي كنت بتاخدوها ولا ايه حشية الجمل على الجلالين اتفق مع الشيخ مين ديكو النح ها حضرتك ما يعني مشي كده ما قالكوش انا فاكر انه اه هو اتصل بيه ازاي دلوقتي عايزين نعرف مين اللي اتفق معاه يعني انتو بتاخدوش الدروس دلوقت هتغالي الوضع ما اللي يقول حبيبتي شوف يا عم صاحبك يقول انا في اجتماع عمل في التحرير التحرير داي في الميدان يعني ولا ايه الو ده التحرير لا ده كلام الشيخ اا عشان حقيقيه اديته راكب ده كان نزل العربيه العربيه العربيه توظت يعمل ايه كان نزل يفحها العربيه ونش ايه يا مش الواحد يحضر الدرس الأول ولا يدور على العربيه ولا يسيب الدرس بقى ويروح يصلح في العربية لسه حصام شويه ها لسه هو صلى معانا المغرب هناك في مصر اه اوكي ما طبعا بهدلت مهزك مش مظبوط خالص لا يعمل الأول يحضر الدرس وانا ربنا يسهل بقى في العربيات والمواصلات والحاجات الدرس اهم في العلم اهم انما كل يعني كل ما تحصل مشكله ولا تعارض يبقى اول حاجه نضحي بيها الدرس ايه ده الامر حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى عن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقافي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهم حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النور طب يا يعملها ازاي دي يعني يعمل الحكايه دي ازاي يقدم المحبه المحب إليه مما سوى هم حاجة ويقدم المحبة حاجة تاني المحبة لها علامات لأنهم احتاروا في تعريف الحب أرادوا أن يحدوا الحب فلم يستطيع أن يحدوه حدا يرضي المعرفين فعرفوه بالرسوم يعني بالأوصاف والعلامات والأثار ونحو فمن وجد علامات المحبة منها الشوق إلى المحبوب وهو وجد يعني ألم في القلب وتشوف للقاء المحبوب ورؤيته والسماع منه سماع صوته وطبعا غير كده ممكن يعني أكثر من كده كان سيدنا عمر يتقلب في الليل ينتظر الصبح لشوقه لبعض الصحابة يقول يا لها من ليلة طويلة فإذا لقي أخاه في الصباح اعتنقه وقبله وقال حاجة كده فيبقى هذه علامة علامة كون إنه يرغب فيه أداء ما يحب يجد في قلبه رغبة أن يرضي هذا المحبوب فإن كان أحب إليه فيجد في قلبه رغبة لإرضاؤه وإن كان هذا لا يرضي غيره أو إذا كان أمرين أحدهما يرضي محبوباً والآخر يرضي محبوباً آخر وجده وجد نفسه يعني راغباً في إرضاء المحبوب المقدم على ما أخرى أن يتذكره في أوقات كثيرة فيكون أذكر المحبوبات عنده ودي من علامات الحب برضو أنك تتذكر المحبوب وكل ما يزيد حبك وشرفك كل ما يزيد تذكرك نقول إيه ذكرك أم ذكرك كلما زاد ذكرك له الذكر ضد النسيان يعني فإذا ازداد ذكرك ازداد ذكرك له على بالك على قلبك على طول علامات كتيرة يعني طبعا لو يعني الموضوع طويل فيه كتب مؤلفة روضة المحبين أظن ابن القيم ولا ومدرج السلكين فيه يعني فيه كتب كثيرة فيها محبة الله ورسول صلى الله عليه وسلم وده طبعاً اللي يحب ربنا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين يزداد حبه لهم حبه لهم يبقى دا يعني نال يعني أعظم المراتب وسبيل الاستقامة تقل معصيته وتقل غفلته وتزداد طاعته واكباله شوف ملخص كده عاوز ايه انا يبقى هنا بقى ايه ثلاث من كل من فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عوز إيه مش عقس ما يتكلمني يقول على طول يمين ما يتكلمش ها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذاف في النار اسمع جمد أول اللي بعمل يقولها سيدنا لمن مسلم حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة أمير المؤمنين قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا, إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه قال حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النظر بن شميل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف هنا والمر القديم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل صلى الله للنبي وآله